كُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لَا يَهْتَدِ إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ نَظَنَّ لَا يُبْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 قِيلَ الْكِتَابُ بِلَا رَيْبٍ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فوَظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون الي أفأ أتسمع الصمم ولو كانوا لا يعقلون؟